بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَّ وَأَحْفُوا الْعِذَّةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَطْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَجِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَذَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَرْضَوَ مَنَفْسَهِ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْجِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ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 ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ رمقه قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا يثنى من المحيط من نساء فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحر وولاة لحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ذلك أمر الله أَنزَلَهُ إليكم ویل چیلا سیاتی سچ موجی کلو گوہ للی پو أولاك حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن ارضعن لكم فآتوهن أجورهن واتمنوا بينكم بمعروف وإن تعاشرتم فتترضع له أخرى لو فلو ہوا اللَّهُ کلین پو لا يكلف الله نفساً إلا ما نیو سوی جیتا شدن شری دوں پور سا پل امرها وكان چاس امرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي للباب الذين آمنوا قد انزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آمن چل وعملوا الصالحات من سواریہ النور ومن میم بل ہوں صالحا لوہار بکس نواہ سا سو نل نو بنی مو نولی چی رو نبہ کل